وَلَقَدْ آتَيْنَا يَهُودَ مِنَّا فَضْلًا يَجْعَلُونَ الْأَرْضَ مَسَاكِنَ وَالْبَحْرَ سُرُرًا وَأَلَمَّا لَهُ الْحَدِيدِ نَعْمَلُ سَابِغَاتٍ وَقَدَّرَ فِي السَّمَاءِ مَوَاقِيتَ وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ ثَمَرَاتٍ مُخْتَلِفًا أَلْوَانُهَا رواحها شہر وأسلنا له عین القطر ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه ومن يزر منهم عن امرنا نذقه من عذاب السعيد يعملون له ما يشاء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 تُلْقِي تَأْكُلُ مِنْ سَاتِه فَلَمَّا طَرَتْ بَيْنَتِ الْجِنِّ أَلَّوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ الْغَيْبَ مَا لَبِثُوا فِي الْعَذَابِ الْمُهِينِ لَقَدْ كَانَ لِسَبَإٍ فِي مَسَاكِنِهِمْ آيَةٌ يَنبُتُ لَهَا النَّخْلُ وَالزَّيْتُونُ كُلُّ مِرْزَقِ رَبِّكُمْ وَاشْكُرُوا لَهُ بَلْدَةٌ طَيِّبَةٌ وَرَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ فَأَعْوِضُ فَأَغْشَيْنَا عَلَيْهِمْ سَيْلَ الْعَذَابِ وَبَدَّلْنَاهُمْ بِجَنَّتَيْنِ جَنَّتَيْنِ ذَوَاتَيْ أُكُلٍ خَمْطٍ وَأَثْلٍ وَشَجَرٍ مِنْ كُلِّ ثَمَرٍ ذلك جزيناهم بما كتروا وهل يجازى إلا الكفور وجعلنا بينهم وبين القرى التي بارتنا فيها قرى ظاهرة وقدرنا فيها السير سِيرُوا فِيهَا لَيَالِي وَأَيَّامًا تَقَالُوا رَبَّنَا بَاعِدْ بَيْنَ أَسْفَارِنَا وَاغْفِرْ لَنَا إِنَّكَ أَنتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ أَحَادِيثَ وَمَزَّقْنَاهُمْ كُلَّ إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور ولقد خدق عليهم إبريس ظنه فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين وما كان له عليهم جام تم لو نو لوگ في السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ وَمَا لَهُمْ فِيهِمَا مِنْ شِرْكٍ وَمَا لَهُ مِنْهُمْ مِنْ ضَرِيرٍ وَلَا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ عِنْدَهُ إِلَّا لِمَنْ نَدَنَ لَهُ حَتَّى لا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العري